وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ kepada الذِّكْرَ صَفْحًا nya dan kepada orang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 وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ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 او مَن يُنشأ في الحِلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون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 بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفواها إلا قال مترفواها إن وجدنا أبا على أمتي وإن على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا قالوا إنا بما وصل به كافرون فاتقمنا منهم فاظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براءٌ ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه ساهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل ما تعطوا هؤلاء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 افا انت تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين فاما نذهبن بك فان منهم منتقمون A nur ya Nakkal Lati wadana hum, fa inna alaihim muqtedirun. Fa istemsk bil Lati a'uhiy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 وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون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 فَلَهُ لَا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَقْرَعُوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 ولمَّ جاء أعيسَ بالبيناتِ قالَ قد جئتُكم بالحكمةِ ولأبين لكم ولأبين لكم بعضَ الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربِّي وربكم فاعبُدوه هذا صِراطُ مستقيمٌ فاختَلَفَ الأحزابُ مِنْ بَينِهم فويلُ الَّذينَ ظلموا من عذابِ يومٍ أليمٍ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 يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون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 و تلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم إنما خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إن انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام ابرم امرا فان مبرمون ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا ان سالتهم من خلقهم لا يقولون الله فانا يؤفكون